الحمد لله رسول الله رسول الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا شريف لا وأشهد أن محمدًا رسوله زي ما احنا عارفين أصول الفقه يبرر عن إيه أول باب اللي هو بالأحكام ثاني باب اللي هو باب الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها ثالث باب اللي هو الاجتهاد والتقليد فاحنا في ثاني باب اللي هو الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها فبدأ بالأدلة الإجمالية ذكرنا الكتاب والسنة والإجماع وإن شاء الله النهاردة ندخل في القياس وبعد ما ننتهي من الأدلة الإجمالية نتكلم عن كيفية الاستفادة إيه منها يعني إزاي نعرف نستدل بالأدلة ونعرف نيه يبقى عندنا نظر واستبلال في الأدلة وإزاي نقدر نرجح من خلال الأدلة وهكذا فالقياس القياس في اللغة التقدير يقال قاس الطبيب الجرح إذا قدر عمقه يعني في اللغم يقول قاس الطبيب الجرح يعني إذا قدر إيه عمقه وقاس البزاز وقاس البزاز القماشة إذا قدره بالمتر يعني إيه؟ قدر ويطلق كذلك على المساواة بين الشيئين أو بين شيئين كما يقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوي به ومن الإيه؟ الإطلاق, الإطلاق الثاني ده الثاني أطلق القياس على الإيه؟ على الباب اللي احنا إيه نتكلم منه وفي الاصطلاح نجد أن للأصليين اتجاهين رئيسيين في تعريفه رئيسين في تعريفه الأول جعل القياس اسما لفعل المجتهد الذي ينظر في المسألة غير المنصوص على حكمها ليلحقها بالمنصوص عليه. الثاني جعل القياس اسما للتساوي الواقع بين المسألتين سواء تفضل له المجتهد مجتهد فاستدل به على حكم على حكم غير غير المنصوص أم لم يتفطن له. طيب يعني الأول جعل القياس اسما لفعل المجتهد يعني المجتهد بيعمل إيه؟ عنده أصل أركان القياس أصل وفرع وإيه وحكم وعل ماشي فالاصل الحاجة اللي ربنا عزال خرمها او اجازها او اوجبها والفرع اللي انا عايز اوصل الحكم بتاعه والحكم هو المقصود بيه حكم الاصل اللي انا عايز اخلي حكم الفرع زيه لو كان طلع ينفع يلقص عليه والعلة اللي انا ايه لازم تكون العلة موجودة في الاثنين عشان نعرف اخيص عليها فبيقول ايه بقى التعريف الاول بيقول ايه جعل القياس اسما لفعل المستهد الذي ينظر في المسألة غير المنصوص على حكميا للحقها بالمنصوص عليه يعني المجتهد بيعمل ايه بينظر في المسألة فيبقى التعريف ايه الحاق فرع بأصل يعني المجتهد هو اللي بيلحق الفرع بالأصل في الحكم الشرعي الثابت لهم الثابت لهم الثابت لهم اللي هو مين اللي هو الأصل الاستراكيهما في علة الإيه في علة الحكم الاستراك الأصل والفرع في علة الإيه الحكم يبقى دا على الايه على الاصطلاح الاول اللي هو فعل المجتهد يعني المجتهد بولحق الفرع بالاصل في الحكم الشرعي الثابت للاصل ليه بولحقوا اشتراكهما فعلة الايه بالحكم اما التعريف الثاني او الاتجاه الثاني بالعلماء اللي هو جعل القياس يقسما للتساوي الواقع بين المسألتين فهم بيخلوا القياس هو ايه مساوية الفرع للأصل في حكم شرعي لاشتراكهما في علاة الحكم إيه اللي هيفرق؟ قالوا يفرق في إيه؟ ان سواء تفطى لنا المجتهد على حكم على حكم غير المنصوص أم لم يتفطى له يعني سواء المجتهد تفطى أو لا هو المسألة دي ينفع يقص عليها عشان في الحقيقة الفرع مساوي للايه؟ للايه؟ للأصل ماشي؟ فده الفرق بين التعريفين أو الاتجاهين وفي الآخر؟ المسألة أريبة لا ما ينبنيش ماشي؟ هو مسألة بس لفظية وفي الاصطلاح نجد أن الأصوليين اتجاهين رئيسين في تعريفه الأول جعل القياس اسما لفعل المجتهد الذي ينظر في المسألة غير المنصوص على حكمها ويلحقها بالمنصوص عليها الثاني جعل القياس اسما للتساوي الواقع بين المسألتين سواء تفطن له المجتهد تستدل به على حكم غير المنصوص أم لم يتفطن له وعلى هذا يمكن أن نعرفه بناء على الاتجاه الأول بأنه فعل المجتهد الحاق فرع بأصل المجتهد هو اللي بيلحق فرع بأصل في الحكم الشرعي الثابت له الاشتراكهما في علة الحكم يعني الحاق فرع زي مثلا الحديث قال إيه البر بالبر والإيه و التمر بالتمر وكذا وكذا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فجيل العلماء قالوا العلة مثلا في البر كذا فيلحقوا به مثلا الزرة فيلحقوا فرع اللي هو الزرة بأصل اللي هو البر في الحكم الشرعي الثابت له اللي هو لا يصلح بيعوا يدا بيد مثلا بمثل للاشتراكهما في إيه؟ في علة الحكم اللي هو كذب. فهم معنا هو ذا الإيه هو التعبير بالأرض بعض العلماء نفس الاتجاه الأول حمل فرعنا على أصلاً في حكم شرعي ثابت له الاستراكيمة فعلت الحكم وكذا قولهم حمل معلوم على معلوم في حكم شرعي ثابت له الاستراكيمة فعلت الحكم وكله ذا الاتجاه الأول وأما على الاتجاه الثاني فيمكن أن يعرف بأنه مساوات فرعنا أصلاً في حكم شرعي الاستراكيمة فعلت الحكم الاتجاه الثاني بيتعاملش مع الإيه مع المستاهد فبيقول هو أصلاً الفرع بيساوي الاصل في حكم الشرعيين الاشتراكهما في علة الحكم ملوش دعوا بالايه من المشتهد في المسألة وكل من هذين التعريفين لم يسلم من الاعتراض ولكن يعني التعريف الاول اعترضوا عليه قالوا يفرد المجتهد معرفش يلحق يبقى دي مسألة القياس مش موجود موجود والتاني قالوا مش لازم يبقى مساوية عشان ساعتها القياس ميبقى اعلى شوية ساعات بيبقى قل شوية يعني ساعات الفرع بيبقى اقل من الايه من الاصل ساعات بيبقى اعلى من الاصل فمش لازم ايه مساواة ولكن احنا فاهمين يعني ولكن لما كان المقصود بالتعريف تمييز المعرفي عن غيره ام كان الاكتفاء باي منهم يعني احنا في الاخر فهمنا المسألة ولكن من ناحية الدقة قوي ممكن نجد عليها ايه بعض الاحترازات ناشي بس احنا اهمنا في المرحولات بتاعتنا اللي احنا ايه نفهم المفيد يعني نفهم الأصول بعيد عن الاعتراضات اللفظية والمنطق والحاجات دي هذه كمرحلة بعد كده بقى هندقق برضه في, في الألفاظ مع, مع فهم الأصول والقياس يمتقسم إلى قياس طرد وقياس عكس ولكن العلماء حين يعرفونه إنما يعرفون قياس الطرد لأنه الأصل أما قياس العكس العكسي فقل من يراعيه عند تعريف القياس إما لأنه لا يرى حجيته وإما لقلة وروده في كلام الفقهاء وإما لاختلاف الحقيقتين وتعذر الجمع بينهما في تعريف واحد يعني هنا بيقول القياس الحقيقة ينقسم إلى اثنين قياس طرد وقياس عكس ولكن ما لما يتكلموا باب القياس أصول الفقه يتكلموا على, على قياس الطرد طب ليه يتكلموا على قياس الطرد ويتكلمش على قياس العكس فقال لك الاحتمالات إما لأنه لا يرى حجياته يعني بعضهم ما بيتكلمش على قياس العكس عشان هو لا يرى إيه حجياته وبعضهم ما بيتكلمش فيه لقلة وروده في كلام الفقهاء ليه عشان هو مش كتير في الفقه يعني تتطبق عليه كمسائل في الفقه وليل مش كتير أما القياس ألاف المسائل قياس الله قياس الطرد ألاف المسائل ماشي وإما الاختلاف الحقيقتين وتعذل الجمع بينهما في تعريف واحد ليه لانك مش هتعرف تايه تعمل تعريف يجمع بين الاثنين عشان هما الاثنين ايه مختلفين فبيتكلموا على الاساسي اللي هو قياس الطرد قياس العكس كده بينوه عليه تامين بسيط ماشي وبنبدا نظرنا الى تعريفات او المراد بالطرد هنا ثبوت الحكم لثبوت الوصف المدعى المدعى علياته يعني بالنسبه للحكم ليه للفرع يعني ليه? لثبوت الوصف المدعى علياته. الوصف ده موجود في الفرع زي ما موجود في الايه في الاصل احنا عارفين حكمه فبالتالي بنسبة للفرع الحكم بتاعه. والعكس اللي هو عكس العكس انتفاق الحكم انتفاء الوصف المدعى علياته. يعني دلوقتي احنا عندنا ايه? حاجة مثل. ماشي? فطبعا هو ده مش يعني ايه أو التعريف بتاعه بتاع خياس العكس مختلف فيه شوية يعني هو على كلامه هنا بيقول ايه بيقول الان الوقتي خياس العكس يعني يعني العلة مش موجودة فبالتالي هقول ده مش زايدة مفهوم ده على كلامه فمثلا انا هشوف مثلا الخمر حرام ليه عشان مسكر فاجي حاجة تانية حرام ولا مش حرام هشوف لقيته مش مسكر يبقى بالتالي ايه معنا؟ ما يبقاش حرام في المعنى بس هو لما بيتكلموا على قياس العكس بيتكلموا على حاجة تانية. على اصطدام بقياس العكس مفهوم مختلف اصطدام بقياس العكس حاجة زي مفهوم الايه المخالفه فخليها دلوقتي وانا هبقى اقول بالتفصيل بس على ما خلاص قياس عشان مش عايز ألخبطكم في القياس ماشي طيب واذا نض فكروني بس بعد القياس نتكلم على قياس العكس بالتفصيل هذا <تصفيق> نظرنا إلى تعريفات الأصليين للقياس نجد أن غالبهم لا يلتفت إلى قياس العكس عند التعريف فلهذا يعبرون بلفظ إثبات أو الحاق أو حمل أو مسواه ويعبرون بلفظ اشتراكهما في العلة أو لتساويهما في العلة ومعلوم أن هذا إنما يصدق على قياس الترضي إذ هو الذي يثبت به حكم للمسكوت عنه مساوي لحكم المنطوق لتساويهما في علة الحكم يعني كل ده أي كلام يعني ما فيش أي إشكالة ما بيقولش حاجة زيادة وما جرى عليه جمهارة الأصوليين من قصر التعريف على قياس الطرد دون قياس العكس هو الأولى لاختلاف الحقيقتين وعدم إمكان الجمع بينهما في تعريف واحد ولهذا فسنذكر التعريف المختار لقياس الطرد لأنه المقصود بالقياس عند الإطلاق فأقول أحسن ما يعرف به القياس أن يقال هو إثبات مثل حكم الأصلي للفرع لتساويهما في علة الحكم يبقى قالك ايه هو اثبات انت بتثبت هو بيقول مثل حكم الاصلي ليه علشان ساعات يعني ايه زي ما الحرام درجات والواجب درجات فنفس الكلام فهيقول مثل حكم الاصلي ايه علشان هو مش حكم الاصلي بالضبط هو مثله ماشي؟ ولو القياس مساوي بيبقى مثله في المرتبة لو القياس اولوي بيبقى ايه؟ بيبقى اعلى منه في المرتبة زي ايه؟ زي قياس الضرب على اف في التحريم فلا تقول لهم اف فقول اف للوالدين حرام فقياس الضرب عليه الضرب هنا اعلى من الاف والاقل اعلى فبالتالي يبقى, يبقى حكمه في التحريم مرتبته في التحريم اعلى ماشي؟ ودي في القياس يعني لو كان الفرع اخف من الاصل هل ينفع نقيس؟ عليه ولا ما ينفعشي بعضهم ما قالوا ما ينفعش نقيس الفرع بالاصل لو كان الفرع ايه اقل مفوش نفس مش مساوي وبعضهم قال ينفع ماشي والمسألة ديت مسألة مبنية على ان هو ينفع لو ما فيش دليل غيره فانا ما بقاش عندي حاجة الا يا اما القياس يا اما ما فيش دليل فوقتي جت حاجة الحاجة ديت حاجة من اثنين يا إما هنحملها على ذلك الاستصحاب يا إما هنقيس عليها فده خلاف بين جمهور العلماء والظهري الظهري عندهم أي حاجة بيعمل لها الاستصحاب حتى إن قياس يعني القياس المساوي ساعات بيه ما بيمشوش بيه؟ فجي في القياس الخفي أو القياس اللي هو أقل من المساوي جي علماء الجمهور بيقولوا بيقولوا أنا دلوقتي عندي حاجة قريبة من حاجة والحاجة دي حرام الحاجة القريبة منها دي أنا مش عارف حكمها بس هي قريبة منها بس هي يمزيها بالضبط فلما أنا ألحقها وأنا ما عنديش أي أدلة تانية فلما أنا ألحقها بالحاجة ديت أفضل من لنا إيه أتعامل معها أك إنها من هاش شبه بحاجة فهمين المعنى لا فكمثال مثلا لو افترضنا مثلا كمثال اللي إيه اللي الخم اللي ما فيش حديث اسمه كل مسكر الخمر لو افترضنا كمثال اللي ما فيش حديث اسمه إيه؟ هو في حديث في البخاري اسمه كل مسكر الخمرة فخلاص لا يحرم كل مسكر بالإيه بالنص لكن لو افترضنا اللي ما فيش الحديث ده فحنا عندنا الخمر بتذكر صح؟ الخمر المعروف عندنا عرب وربنا حرم الخمر لو جي واحد حب يقيس النبيذ على الخمر مثلا ماشي؟ فبعض حالات النبيذ او بعض الحالات اللي بتذكر بتبقى حاجات ايه؟ ما بيذكرش إلا الكثير منه اما الاصل في الخمر اللي هو بيذكر كثيره ايه؟ وخليله فهل في الحالة ديت ينفع نقيس النبيذ على الخمر مع انه اقل منه في الدرجة لا لو هو بيسكر زي الخمر خلاص هيبقى ايه حرام احنا بنتكلم على واحد قال انا حالة نبيذ او حالة حاجة معانا اذكرها قال يفهم معنا فهل ينفع نقيس ولا لا طبعا احنا عندنا نص في المسألة ايه خلاص منصوص عليها، بس أنا بديكوا بقى اللي فيه زي كده كتير بقى في المسائل العملية، بقى. فأنا دلوقتي عندي ده يسكر، بس درقتوا في الإسكارم زي ده هخليه مباح، فده طبعا غلط، ده يسكر، مفهوم معنا؟ فاا فا أكيد هيبقى حرام، بس حرمته أقل من حرمة اللي إي الأشد منه. وهكذا مثلاً أنا لوقتي نفترض اللي اللي النص بيحرم مثلاً إذاء المسلم بكذا مثلاً بالضربة مثلاً فجيت أنا عايز أقيس مثلاً الشتيمة عليه فعلى احتمال الظاهرية لا الشتيمة تبقى تبقاش حرام لا ما فيش نص طبعاً أنا بتكلم على حاجات الفنسوس بس بديكم مثل عشان تفهموا عاصد إيه هل يتظهر لا ده مباح حتى يا عم ده في أذى ده في كذا ده في كذا لا ده مباح ده هو أقرب لده من الإباح يعني هو قريب من ده من الإيه؟ من أنت تروح تخليه أكله ما فيهوش أي مشكلة خاص فهو المعنى؟ أما الجمهور يقولوا لا يقولوا آه هو أقل منه ولكنه إيه؟ يخص عليه ومرتبته تكون أقل منه وطبعاً دي بيعملها في ضوابط ماشي؟ ففي أشياء بالقياس الخفي بيبقى الشيء حرام وهو يجعله حرام أقل منه في المرتبة ماشي وفي اشياء ما بيقدرش يوصل ليه يحرمه بس يخليه مكروه ليه لأنه شبه ليه ولكن مش شبه قوي يقدر بيه حرم الشيء ولكنه لما بيجي ينظر من العقلية المنضبطة المنضبطه يخليه مباح مع انه قريب منه وفي المعنى اللي بسببه حرم الحاجة ديت بس ما قدرش بيها هيوصله للحرمة عشان هو مزيه في الوصول ده مفهوم فهو المعنى؟ ودي بتبقى كتيرة لما يقيس حرام من الصغائر وقياس خفي مفهوم فهو فممكن يوصله للقراها ما يقدرش يحرام لكن لو حرام من الكبائر وقياس خفي بيبقى غالبا حرام من الصغائر فاهمين ولا لا؟ مش فاهمين يعني زي مثال الخمر ده ماشي. فده مسكر وده كبائر وكذا فالحاجة اللي فيها اسكار بس أقل هي بحرام برضو بس أقل منه ولكن حاجة أصلا هي حرام من الصغير وأنا دقتي الفرع أقل منها فييجي العالم يقول أنا ما عنديش دليل فمش هقدر أحرامها عشان أقل منها وهو من الصغير فأقل مرتبة الحرمة وفي نفس الوقت لو أنا حملته على الإباحة خالص هيبقنا مش مش منتبه لللي فيه شبه من الايه وفي اشكالية الشبه من الحرام ده فيجعله في اعلى مراتب الكرام ما يخلوش حرام عشان هو ما يتجرقش على الشرع ويحرم حاجة ايه ما عندوش بيها دليل واضح وفي نفس الوقت ما يجعلوش مباح علشان واضح القرب منه من الايه من ده وبعده عن الهيبة مباح خالص في المعنى طبعا يعني فضلا عن اللي فيه حاجات في الشريعة مش بيبقى دليلها قياس بس بيبقى دليلها قياس وقواعد وحاجات يعني يعني ممكن اكتر من حاجة تخلينا نوصل للحكم مش لازم القياس بس بس أنا بدي بفهمكم مسألة القياس يعني مفهوم معنا فقياس الخافي ده اللي فيه ايه خلاف كبير بين العلماء بعضهم قال ما ينقبلوش خالص وبعضهم قال نقبله وتوسع فيه وبعضهم قال نقبله بضوابط مفهوم معناه؟ وده إيه الجمهور وده الأصوب والضوابط دي بنراعي فيها حاجات منها اللي ما فيش أدلة أخرى، فبالتالي أنا قدامي حاجة من التنين يقيس قياس خفي يحمله على الاستصحاب ودلالة الاستصحاب اللي, اللي هي الأصل دي أضعف الدلالات يعني معناها ما فيش دليل فبحمله على اللي هي الأصل في الأشياء اللي بح فهم معناه؟ أفضل نظام القياس الخفي اللي إيه اللي الفرع أقل من الإيه من الأصل مش مساوي لي إحنا عندنا ثلاث حاجات قياس الأولوي وقياس المساوي وقياس الخفي قياس الأولوي يعني الفرع أعلى من الأصل زي إيه قياس الضرب على الأوف فربنا حرم قول عوف الوالدين فقياس الإيه الضرب ده قياس أولوي ماشي فبعد الإخوة يقول لك يبقى الضرب حرام زي قول أف لا هو عشان هو قياس أولوي فيبقى الضرب حرام أشد من تحريم قول أف مفهوم معنى؟ أما في القياس المساوي بيبقى نفس, الحرم نفس درجة التحريم نفس المرتبة في القياس الخافي بقى الفرع من زي الأصل بالزبط ولكن في العلة اللي حرم بسببها الأصل بس بصورة اضعف من الاصل مفهوم المعنى فالراجح اللي هو ايه اللي هو ياخذ حكم الاصل بس مرتبته اخف من ايه من الاصل فيش كال كده في حاجة؟ طيب يقول بقى شرح التعريف الشرح التعريف لا بد من معرفة معاني الكلمات الأتية الحكم الأصل الفرع العل فالحكم سبق تعريفه اللي احنا قلناه زمان في باب الأحكام المقصود به, به هنا أي حكم أي حكم من الأحكام الشرعية كالوجوب والتحريم والندب يعني الحكم هذا حرام ولا إيه ولا واجب ولا مندوب ولا مكروه الأصل المقصود به هنا المقيس عليه أي الصورة أو المسألة التي ثبت حكمها بنص أو إجماع أو اتفق عليه الخصمان المتناظر يبقى يعني أنني رأيتي عندي أصل الأصل ده اللي هو اللي أنا هقيس عليه اللي أنا عارف اللي هو واجب أو حرام أنا عرفت خلاص واتطمنت من كده فهقيس عليه حاجة تانية أنا مش عارفها فقال لك الصورة أو المسألة التي ثبت حكمها يعني أنا ثابت عندي حكمها إما بنص وإما إيه بإجماع وإما اتفق عليه الخصمان المتنظران، يعني في خصمان بيتنظره فعالم بيناظر إيه؟ عالم وهو عارف اللي هو متفق معاه اللي الأصل ده حرام فبقوله مش هيته بتقول ده حرام؟ طب ما الفرع ده زيه مفهوم معنى؟ طيب الفرع المقصود به هنا المقيس أي الصورة أو المسألة التي يراد إثبات حكمها بالقياس لوه إيه اللي أنا بقى الشيء اللي أنا عايز أعرف حكمه إيه العلة المراد بها هنا المعنى الذي ثبت الحكم في المسألة المقيس عليها لأجله سواء عرف ذلك بنص أو باجتهاد ونظر يبقى المعنى اللي هو إيه اللي ثبت الحكم في المسألة المقيس عليها لأجله سواء عرف ذلك المعنى دتعرف بنص أو باجتهاد ونظر ظهري ما ايه ما عندهم العله لازم تبقى بنص ماشي ودوت ايه ودوت خلاف الراجح الراجح اللي العله ممكن تبقى بنص وممكن تبقى ايه باجتهاد وان شاء الله هنعرف بعد كده طرق الاجتهاد في الوصول للعلم يعني ازاي انت تعرف توصل للعلم ماشي العله دي هي اصل القياس يعني باب القياس ده هو العله ماشي طيب فمعنى التعريف طبعا احنا ايه عارفين اللي العلة وصف ضغير منضبط يدوروا معه الحكم ايه موجودا ايه وعدم ماشي هو يجي يقولها بعد كده ان شاء الله يعني فمعنى التعريف ان القياس هو تسوية المجتهد في الحكم بين مسألتين احدهما ثبت حكمها بنص او اجماع او اتفاق من المتناظرين والاخرى محل خلاف فيقوم المجتهد بالحاقها بالأولى المتفق على حكمها لأجل اشتراك المسألتين في الوصف الذي يغلب على الظن أنه علة علت ثبوت الحكم في المسألة المقيسة عليها كلام بيعيد اللي احنا قلناه يعني ما فوش أي حاجة. مثاله أن الخمر محرمة بالتفاق المسلمين النصوص الكثيرة الواردة في تحريمها والنبيذ الذي هو عصير الفواكه أو الطمر أو الشعير ونحوه إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه اختلف في تحريمه ماشي فذهب جمهور العلماء إلى تحريمه قياسا على الخمر طبعا هو المثال ده يعني ايه بيقال كثيرا في أصول الفقه ولكن هو إشكاليته ايه اللي ايه اللي في حديث في الخمر اللي هو كل مسكر ايه خمر كل, كل مسكر خمر وكل خمر ايه حرام ماشي ولكن لو افترضنا اللي ما فيش الحديث ده لو افترضنا ايه اللي فيش الحديث ده هيبقى ذهب جمهور عماء إلى تحريمه قياسا على الخمر فالخمر هي الأصل في هذا القياس والنبيض فرع والعلة الجامعة بينهما الإسكار فكل منهما مسكر والحكم الذي ثبت للفرع هو التحريم وهذا المثال يذكره أكثر الأصليين مع أن تحريم النبيذ ثابت بقبله صلى الله عليه وسلم وكل مسكر خمر فالقياس هنا لا حاجة إليه الا الاستدلال ديه على ما ل... من لا يرى صحة الحديث الحديث في البخاري ومسلم يعني فهو ايه صحيح يعني ماشي مش... المثال بقى فعلا اللي هو واضح شوية في مسألة الايه القياس اللي هو القياس بقى اللي ايه يعني اللي افترض لا لا هو ايه اللي افترض الحديث ضعيف قاله ايه قالوا ل النبيذ مش حرام هو الحنفية ماصلهمش الحديث لأنو كنا مسكين الخمر ماشي ف قالوا للخمر هي يعني ايه حالة معينة يعني مش كل المسكرات يعني وقالوا للنبيذ هو النبيذ خلي بالك اللي بيحللو الحنفية بيحللوه بشروط منها اللي هو ما بيسكرش بمعنى تشرب وما تسكرش في قص يعني الحنفيه بيحلوش النبيذ مطلقاً لا هو مسكر ماشي بس انت هتشرب كباية مش هتسكر تفهم قصدي فعندهم انت لو شربت الكوبايه مش هتسكر يبقى كده النبيذ مش حرام ما دي قاعدة بقى هم ممكن يخلفوك فيها ماشي؟ تفهم اصدي؟ ولكن الحديث هنا بالكل مسكر ايه؟ خمر وكل ايه خمر حرام فطالما هو بيسكر خاصيته اللي فيها الاسكار حتى لو انت شربت منه حتة صغيرة مع اسكار تكشي فطالما فيه خاصية بتاعت الاسكار يبقى ايه؟ يبقى خمر يبقى حرام وده نص في المسألة فهم؟ ولذلك قالوا ما أكثر ما أذكر كثيره فقليله حرام لي عشان هو, هو أصلا مسكر طرح مسكر خلاص مفهوم معنا؟ مثال آخر ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر بالبر مثل بمثل يدا بيد سواء بسواء فقص جمهور العلماء الذرة على البر وحكموا بتحريم بيعها بجنسها مع التفاوت في المقدار يبقى ايه البر امح ما ينفعش ما تيجي تبيعه مع امح الا تبي... ما ينفعش تبيعه الا مثل بمثل يادا بيد يعني في نفس المجلس فقال الزرة زي البر ماشي فبالتالي ايه يحرم بيعها بجنسها مع التفاوت في المخدر ولم يخالف في هذا الا الا الظاهرية الظاهرية خدوا بالحديث كده على الظاهرة وقالوا الست اصناف دي هي اللي ينفعش فيها التفاوت اما كل الحاجات التانية ينفع فيها الايه التفاوت عادي ولكن الجمهور قالوا ايه؟ قالوا للشرع لا يفرق بين المتساويات ولا يسوي بين الايه؟ بين المتفرقات ف الحاجات اللي زي البر والشعير اللي والأطعمة والملح اللي تأطعمة اللي موجودة يعني في الحديث يبقى المفروض تأخذ حكمها فاخذوا في البحث عن الايه؟ ايه هي العلة؟ ان اللي نقدر بيها نعرف ايه حكم الحلال فبعضهم قالوا العله الكيل وبعضهم قالوا العله الطعم وبعضهم قالوا العله الاقتيات وبعضهم قالوا الايه العله الاقتيات والادخار مع بعض فالعلماء كلهم قالوا ان احنا لازم نشوف العله جمهور يعني نشوف ونقيس عليها واختلفوا في العله فاجتهدوا في الوصول الى العله وايه واختلفوا ايه فيها فالأصل في هذا المثال البر والفرع الزرة والعلة الجامعة أن كل منهما مكيل يمكن ضبط مقداره بالكين والحكم هو تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه فبعض العلماء عللوا ذلك بالطعم فقالوا البر مطعوم والذرة كذلك فالذرة تأخذ حكم البر, البر. فبعضهم على بالاقتيات والادخار فقال تقاس الظرة على البر ويثبت تحريم بيعها بالانسها مع التفاضل والعلة الجامعة هي الاقتيات والادخار فكل من البر والذرة يقتاته الناس ويدخرونه ولا يفسدوا بالادخار طيب هو الراجح في المسألة يعني بسرعة كده ما احنا مش فقها بس ممكن اقول لكم بسرعة اللي ايه الاصل في اللي ايه طواما ما عندناش العلة منصوص عليها فالاصل اللي احنا بإيه ما نقدرش نقيس إلا لما نكون متأكدين الي إيه اللي هو زيه فشيخ الإسلام قال فالمفروض تبقى العلة هي العلة الدقيقة اللي إنت متأكد مية في المية الى الحاجات اللي هتخصها على الحاجات دي تكون مثلها والحاجات اللي إنت شاكك فيها لها تكون مثلها ولا لأ أيها ما نفعش تخص عليها ماشي فجاب إلى حاجات وقال إلى حاجات فيهم ايه؟ فيهم كلهم يا امم يعني يا ما فيهم كيل يا وزن يعني, يعني يا امم ايه؟ فقال لك اول علة يا كيل يا وزن ليه؟ عشان هي كان بتوكال في يام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هي ممكن توزن فمش هتفرق فطالما بتوكال او بتوزن يبقى دي حاج وبرضو لقاها كلها مطعومة فقال هيبقى العلة جمع الحاجتين على بعض الطعم مع الكل والوزن ده رأي ايه؟ نراي شيخ الإسلام. ده العلة الأربع الذهب والفضة كانوا أثمان فالعلة الثمانية. نراي جمرو علماء. هم اختلافواش في الذهب اختلفوا في الأطعمة. جمرو علماء يعني دماهير العلماء على ال في الذهب والفضة الثمانية. فهم أذى ولكن الاختلاف على الأربعة الأربعة الأربعة الأطعمة هم اللي كان إيه هم اللي فيهم خلاف كبير. ده شغل الإسلام ما فيوش على ولا ده إيه ده, ده شيخ الإسلام. ماشي رأي الملكية وبرضه نقيم لي قول يدل عليه اللي هو الاختيات ايه والادخار قال لك اللي الاربع قوت بس اللي ممكن يأخذ على قول الملكية اللي الملح مش قوت هو الملح من ضمن الاربع ماشي فالملكية قالوا يعني ايه اشبه بالقوت لانه يعني ايه نجابو كده صرفة بس صرفة ايه فيها تكلف شوية. تفهمين يا قصدي? <أصلي>؟ فالظاهر اللي قول شيخ الاسلام هو اخوال ايه? اخوال في المسألة دي يعني. طيب يعني ايه يعني احنا بندرس الحشة الشيخ اسامة خنرجحه يعني. نختاره يعني. اركان القياس. اتطبحت اركان القياس. طبعا احنا ان شاء الله. اقوى اهم درس في القياس ان شاء الله المرة الجاية اللي هو ازاي نقدر نجيب العيلة. هو ده قصة القياس كلها. ماشي? فده ان شاء الله هي مهم قوي يعني يعني ايه مركزين فيه جامد? تكونوا نايمين كده وفيقين عشان ايه? الدرس ده بالذات نايمين قبل الدرس اه. عشان الدرس ده بالذات الناس كلها بتطلق بط فيه. اتضحت مش عارف هيبه المرة الجاية ولا البعديها يعني مهم يعني ايه لو جزء بتاع العيلة ده. تلاحت أركان القياس من خلال التعريف والمثال وتبين له أن له أربعة اركان واحد الأصل هو المسألة المقيس عليها، المقيس عليها. هذا في الاصطلاح الأكثر استعمالا ولكن قد يطلق الاصل على الدليل المثبت للحكم وقد يطلق على الحكم نفسه. يعني كلمة الاصل بتطلق في كتب الاصول غير القياس غير باب القياس يعني، في كتب الفقه على الحاجة الثانية، ماشي ولكن في باب القياس مقصود بها ايه المسألة المقيس عليها. الفرع هو الصورة المقيسة. أو المراد إثبات حكمها بالقيس الشيء يعني اللي إحنا عايزين نثبت حكمه الحكم هو حكم الشرعي الذي ثبت في الأصل سواء أكان تحريماً أم موجبًا أم إباحةً أم غير ذلك العلة وهي الوصف الذي يشترك فيه الأصل والفرع ويغلب على الظن أنه مناط الحكم ومتعلقه يعني العلة هي هالوصف الذي يشترك فيه الأصل إيه والفرع يعني وصف يشترك فيه الإيه الأصل والفرع ويغلب على الظن ماشي؟ أنه مناط الحكم ومتعلقه يعني مناط الحكم أقرب حاجة بتوضح لك مسألة المناط مناط الحكم دي قصة الأعراض ماشي؟ اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه جامعته امرأتي في إيه؟ في نهار رمضان فما بتيجي تشوف إيه طبعا أنا هديك هديك المسألة بصورة واضحة بس مناط الحكم بقس عادي في حاجات خفية يعني فتيجي انت بقى بتمسك المسألة كده بتقول اول حاجة ايه اعرابي هل الاعرابي ده وصف مؤثر في المسألة ولا مش مؤثر؟ يعني لو قلنا اللي هو مؤثر يعني معنى كده لو واحد مش اعرابي جامع امرأته في نهار رمضان يجوز مش هياخد نفسه لايه؟ فييجي المشتاد يلاقي الاعرابي ده وصف مش مؤثر يروح شايله ماشي؟ طيب الاعرابي ده كان الرجل الرجل ده وصف مؤثر ولا مش مؤثر؟ فلو قال اللي هو وصف مؤثر يبقى هيقول اللي عليك كفارة هو الرجال دون النساء أما لو لقى مش مؤثر يبقى الرجال مع النساء ماشي؟ جامع امرأته في نهار رمضان آه لقينا بقى جامع امرأته في نهار رمضان هي الوصف الايه؟ المؤثر فيجي يطلعوا بعد بقى تنق... يعني يعود ينقحوا المنظمة ناخد الموضوع المنظمة بالتفصيل بعد بقى ما القاوة عمامي يلاقي ايه الـ الـ الـ الـ الوصف المؤثر اللي هو جامعة في نهار رمضان افهم معنا؟ فيبقى الوصف المؤثر فده اسمه ايه اسمه المناط الحكم يبقى مناط الحكم اللي انا عارف قيس عليه هو هو يهو جامعة في نهار رمضان يفهم معنا؟ هكذا وقد جريت على, المش... وقد جريت على, المش... وقد جريت على المشهوري معانا الاولى ان نعبر بالوصف الجامع لا بالعلة هو في التعريف بيقولوا ايه هو اثباته مثل حكم الأصل الفرع تساويهما في تساويهما في ايه في عله الايه الحكم فقال انا ايه عرفت التعريف الايه المشهور عند العلماء ولكن بيقول يعني الأولى أن نعبر بالوصف الجامع لا بالإه العلة لأن الوصف الجامع عام من العلم فقد يكون علة وقد يكون وصفا شبهيا وسيأتي تفصل ذلك عند الكلام عن شروط العل. ليه؟ عشان القياس ما يجينا في الواقع لقينا أوسع من مجرد العلم فإفرد أنت ما عندكش خالص أي ترجيح في المسألة عندكش أدلة فممكن أن تقيس بالشبه تقيس بالإيه؟ بالشبه فأقول إيه؟ يعني أنا مثلاً لقيت الـ إيه؟ إيه؟ مثلاً إيه؟ فلان؟ يعني كمثال مثلاً مسأت الوراثة مثلاً يقول لك إيه ده؟ العيلة دي فيها ساعات بيحصل ايه بيحصل لهم مثلا مشكلة كذا مسلا ليه عشان لقينا ده وده يعني الاب واحد من ولاده واحد من ولاده واحد من ولاده فبالايه فلنا اللي كلهم فيهم المشكلة دي فجيت انت قلت ايه ده انا بديكم سال دنيوي يعني العيلة في الموضوع اللي هم ايه الوراثة هي مش علة مش هيليه وصفة ظهر منضبط لا دي دي انت شفت بالشبه كده مش مش بقياس اللي هو الايه الاصولي ده لا ده انت جده بجبتها بالشبه ففي بعض الحاجات بتلاقي اللي دي زي دي, دي طب هل بقى خياس الشابه ده ينفع على ما ينفعش خلاف العلماء و قد يصلح بس ايه لو ما فيش نصوص خالص غيره تقول معنا إن شاء الله هندي عليه امثلة لما نوصل ان شاء الله تفضل اللي هي على هو كان بيقول هو ان متاكد لا ان هي مجرد ان هو قال اربع عطام انا قلت كده اه <تصفيق> لا لا هو مش كده هو ايه في شيخ الاسلام في مسألة البر في مسألة ثانية. في مسألة البر هو بيقول ايه بيقول انا دلوقتي في اربع اصناف ماشي فالرئيسه النص على البر والشعير والملح وكذا طيب فهو دلوقتي قال لي الأربعة دوله ما ينفعش يدم بيد مثلًا مثل ماشي وما قلش كل الحاجات ما ينفع ما ينفعش يدم بيد مثلًا مثل فلقيت الأربعة دوله فيهم وصف الطعمه ولقيت فيهم وصف أقل من الطعمه يبقى مجي أقيس هقيس بالطعمه ولا هقيس بالاقل من الطعمة؟ بالاقل من الطعمة ليه؟ عشان ده اللي انا متأكد الاربعة جمعينه مصدي؟ لكن لو قست بالطعمه، هبقى انا وسعت في حاجة ممكن يكون المطعوم الثاني ده اللي مفهوش الايه وصف الايه مثلا الدقيق اللي في الاربعة يبقى هو مش داخل في الحديث علشان هو في صفة تانية مش موجودة في الاربعة فهين تقصد دي؟ فده شيخ الإسلام أكبر قدر مشترك يقينا بنبين اه أكبر قدر مشترك يقينا بنبين فدي مسألة تانية يعني دي كانت حتة فقية يعني ماذا؟ طيب مفيش حاجة خلي بالكوا في الدنيا اسمها يقين إلا النادر يعني يقين اللي عد ما روحا دي مش هتقع فلو انت علقت الأحكام على اليقيني ما فيش أحكام في والأحكام دنيوية حتى ماشي فالشرع بيعلق الأحكام على الظن ماشي فهم أزيلا في العلة بقى على غلبة الظن تعريف العلة العلة في اللغة المرض أو هي تغير المحل ففي الاصطلاح ده في الايه في اللغه ففي الاصطلاح اختلف في تعريفها وأحسن ما قيل في تعريف العلة انها وصف ظاهر ومنضبط دله الدليل على كونه مناطا للحكم طبعا إيه احنا عندنا احنا معروف احنا التعريف بتاعنا اللي هو ايه ظاهر منضبط يدور مع الحكم ايه وجداً وعدما ما كلمة يدور مع الحكم وجودا وعدما معناها دله الدليل على كونه مناطا للحكم ماشي أو قريبة منها يعني وبصراحة مش معنها بالضبط يعني لما بس قريبة منها ومعنى قولهم وصف أي معنى من المعيني ولهذا كثر في كلام الأصدرين الفقهاء إطلاق المعنى على العلة بل إن المتقدمين لا يكادون يذكرون العلة بل المعنى يبقى أول حاجة وصف يعني معنى من من المعاني يعني حاجة أنا هاقيس عليها وقولهم ظاهر قيد يخرج الوصف الخفي الذي لا يطلع عليه إلا من قام به مثل الرضا في البيع فإنه لا يعلل به وإنما يعلل, يعلّل إنعقاد البيع بقول الشخص بعت أو قابلت، فالنطق بالصيغة في وصف ظاهر ولهذا جعل هو العلة في إنعقاد البيع دي مسألة من علماء اللي هي إيه إن العلة في فرق بين الحكمة والإيه والعلة فالحكمة سعاد ببقاء الحكم عليه حكم كثيرة ماشي ولكن الشرع يعني احيانا وكثيرا كمان ما ما بي بيطلق ما بيطلقش الأحكام بسبب الحكم ولكن بيجعل وصف ظاهر منضبط الوصف الظاهر منضبط ده تقدر تايه كل ما تشوفه تعمل زيه فمثال مثلا في السفر مثلا القصر والفطار مثلا في المسافر هو الحكمة بتاعته ايه؟ المشقة صح؟ ولكن ربنا عز وجل ما جعلش المشقة دي هي الضابط في المسألة ليه؟ عشان مش ايه وصف مش منضبط ولا ظاهر ماشي؟ وممكن يقفيته لاعب واحد يقول انا عندي مشقة وتاني انا مش عندش مشقة ونبتدي فالدين في الاخر يبقى ايه؟ يبقى متلخبط، لغبط فرح ربنا عجل جعلها بوصف الظاهر منضبط اللي قال ايه اللي هو السفر طيب هيجي الوصف الظاهر منضبط طب ممكن سفر من غير مشقة خلاص هو الشرح حط وصف الظاهر منضبط لغير السفر سواء جيه في المشقة ولا ماشي في المشقة يا جزلك اللي انت تقصر ويا جزلك اللي انت ايه اللي انت تفتر ماشي؟ ف... فالعلة قالوا فيها حاجتين او ثلاثة ثلاث تلات حاجات بتزيد بيها عن, عن الحكم أول حاجة الوصف يبقى ظاهر ماشي واضح الحاجة التانية يبقى منضبط يعني لا يختلف باختلاف الأفراد ولا باختلاف الأزمنة والأمكان ماشي فالظاهر قال لك مثال مثلا الرضا في البيع الحكمة من, من البيوع الحلال اللي يحصل إيه في تراضي ما بين الطرفين وما يبقاش في خصومة بعد كذا طيب لأن مسألة الرضا دي مسألة فيها خفاء وفي نفس الوقت ممكن يبقى فيها تلاعب مع القاضي أو كذا فجعل العلماء العلة بتاعت جواز البيع هو اللفظ أو ما يقوم مقام. فاللظ لو بعت او قبلت او ما يقوم مقامه انه هو المعطاة فطالما انت اديت لي وانا اخدت منك واحنا الاتنين شايفين بعض ففي الحالة دي ايه؟ في الحالة دي دي علامة تدل على الايه؟ على الرضا ماشي؟ اما لو انت جيت انا كده خطت الحاجات في السور ماركت وجيت انت خدت حاجة ومشيت وانا ما أعرفش حصلش معطابين وبينك دي دي دي مش علامة تدل على الرضا فلازم بقى في إيه علامة تدل على الرضا فقالوا العلامة هي إيه هي اللفظ والإيه والمعطى طبعاً في خلاف بين علماء في مسألة الإيه المعطى فبعض العلماء اشترط اللفظ بس زي الشفيعية وقالوا المعطى دي هتفتح لنا باب اللي ممكن الناس تختلف وكذا وكذا وبعدهم اجاز المعاطاة في كل البيوع واش رأي الشيخ وسامة اللي المعاطاة جوز ايه في البيوع الايه الحقيرة دون البيوع الايه الغالية قال لك عشان البيوع الغالية وهي طبعا احنا طبيعي يعني كعرف زمان حتى احنا في الحالات الغالية بنعمل ايه ده احنا مش بنقول بيعت واشتريت ده احنا بنعمل عقد يعني ايه يعني بنوسق اكتر من التوسيق الايه لمجرد الايه القول المعنى ليه عشان ما موجو احد يقول لا انت ما دتليش وينكر فانت بتعمل ايه ماشي فعشان كده ايه في البيوع الايه في البيوع الغالية ما ايه المعطاة ما تبقاش كافية طيب والمسألة عرفية المسألة بالعرف يعني مسألة في الاخر ما رضها الى العرف المهم ايه يبقى في علامة على الرضا يبقى في علامة على ايه على الرضا لكن مجرد الرضا من غير علامة واضحة يبقى كده من الظاهر مشي، تفضل. كبير، حاسب على يعني المسألة ما ردها إلى العرف بس اهم حاجة العرف في يمنع التلاعب. ممكن نعيش لما نعيش التلاعب، لما نعيش التلاعب هيبقى ايه هيبقى, هيبقى هيبقى في إيش يعني يعني لما نع التلاعب الأصل لا لكن يعني مثلا هما بيبقى عندهم بقى مثلا تلفزيونات وكاميرات وحاجات كده ولا دي برضو ما آه آه آه لا هو الاصل فيها بس صحيح عشان حاجات محتخرة فهم من ايه يعني بمبيعتش بس الاصل اللي هو اهم حاجة نمنع التلاعب في المساعد العرف منع التلاعب يبقى يمشي العرف اما لو مش منع التلاعب في الحالة دي هنشدد هو صاحب السومار ماركت نفسه لو حس اللي فيه تلاعب هو هيئة الموضوع يعني هيمنع يعني عشان هما يبحرسين على بس لو انت تتكلم بقى ققاضي بيقضي او مفتي بيفتي للـ للـ للحاكم عشان يحط قانون ماشي؟ فالضابط في المسألة هتبقى إيه؟ تبقى هتبقى العرف اللي يمنع التلاعب فالحاجات اللي المعطاة فيها اللي التلاعب هتمشي المعطاة فيها الحاجات اللي المعطاة فيها ما بتمنعش التلاعب اللي مش هتمشي فيه. اتفقنا قصدي؟ اما بقى غير المعطاه الاصل اللي ما حدش اجاز حته غير المعطاه دي. بس ااا يعني الافضل بقى اللي انت يعني انت بالنسبه لك لو تعمل حاجة زي كده يبقى عرف اي حد من الناس بتوصل لنا كتير. يقول له انا هاخد دي وبعدين بحسب بحاسب عليه. اه انا عايز يمكن مش معطاه اصلا ده. ما دي غلط اه. شكلها كده غريب يعني مش يعني يعني بس انت بعرف اي حد وخلاص بيحاسب عليها بعد كده عليها بعد كده انا عليها بس انت كحكم مشارعي الموضوع ده ممكن يبقى فيه تلاعب يعني ممكن لما نسأل فيها الشيخ لو واحد يعني متأكد اللي هو يعني هو خلاص عارف نفسه هيحاسب فينفع يعمل كده ولا لا بس هو لو قاضي هيقضي او مفتي هيفتي هيقول لا يعني ك كحاجه خرافيه يعني لكن مسروق حتى لو يعني هو عارف نفسه ان هو هيشتقيها كل حدا هو كان يستعملها قبل ما يشتريها وافترضنا مات مثلا وما بينا بمشربها لغاية ما اللي هو هي حاسب يعني هو الظاهر اللي المضوع مش ما يمشيش بس انا مش عزفت مش راهم نسأل الشيخ وقولولي قال... قال ايه يعني ان شاء الله ماشي؟ طيب شكله ما تمشيش يعني بس أنا مش مش أقدر أقول كذا يعني إلا يعني ما يعني اللي يقولهم منضبط الوصف المنضبط هو الذي لا يختلف باختلاف الأفراد ولا باختلاف الأزمنة والأمكن ماشي ومثلوا الغير المنضبط بالمسكة إذا قيل علة الفطر في السفر المسكة فإن المسكة تختلف باختلاف الأفراد والأزمنة والأمكنة ومثلوا الغير المنضبط ده ومثلوا المنضبط بالسفر إذا علنا جواز الفطر به يبقى لازم عشان العلة تبقى علة لازم يبقى ايه المعنى او الوصف ده يكون ظاهر يكون ايه منضبط ماشي فيكون ظاهر مش خفي ويكون منضبط يعني ما بيختلفش باختلاف الايه باختلاف الناس المرض لا ما هو دخلة لا ما هو دلائل الآية, الآية آلة المرض ماشي فختلف العلماء في المسألة فالظاهرة عشان ما بيعملوش يعني ما بيبصوش لل لل للمعنى لل لل اللي بسببه الآية أجازة الفطر قالوا أي مرض حتى لو ما أنت بتؤمن في الوانزقيد حتى لو أي حاجة ماشي ولكن الجمهور قالوا إيه المرض الذي فيه نوع مشقة ايه تتعب الشخص النص الصيام يعني تخليه ايه مش فاهم عزي طب النوع ده اختلفه بقى قالوا ايه نوع كبير وبعضهم قال المتوسط وبعضهم قالوا ليل والمختار في المسألة اللي من ناحية الجواز يا جوز اللي هو يفطر طالما مرض فيه جزء ولو يسير من المشقة اللي ايه اللي تخلي الشخص مش عارف يصوم. يبقى ايه? يبقى يجوز به الفطر. ولكن المستحب اللي هو لو المشقق مش يعني يعني ايه ايه ما, ما بتؤثرش في العبادة ولا في اداء وظائفه اللي هو ايه اللي هو يصوم. فهمت ايه؟ ليه هو هو جوز دع لا هو ايوه ايوه لا عشان الايه المرض واضح فيه ان الايه يعني السفر الاصل فيه اللي هو السفر اللي فيه مشقه السفر الاصل فيه اي سفر الأصل, الأصل, الاصل فيه اللي هو الاصل فيه اللي هو في مشقه صح ده الاصل في السفر ماشي والنادر اللي لها ده الأصل في السفر يعني فمازي والشرع ربطه بالسفر فسفر مفهوش إشكالية المرض ده أما المرض الآية الظاهر منها اللي المرض اللي هو بيدئ بيدئ الصيام لكن يعني واحد بيمرض قالوا مرض مالوش لوجه بالصيام الصيام ولا ولا أيه يعني معناه يتعور على في رجليه مثلا فمازي فهو ملهوش دخل بالصيام يعني ما ما ما ما يعني هي الصيام هو الصيام جيه عشان المرض ده يأثر بحاجة فماذا يعني لهاش دخل خالص فماذا يعني لكن لو ليها دخل ولو يسير فايه فالعلماء قالوا اه يجوز بالفطر بس فهم يعني يتعلق بالصيام ولو يسير بس ليه يتعلق فهم فضل <تصفيق> او اشتراط ال الموضوع ده بالقطه الثمانية صح طيب دلوقتي انت هو اللي نافره في الثلاثه الاخاره ولا دلوقتي مش ما بتخش سوق ال 80 يعني انا مرات مثلا على حد ذهب الذهب اللي ببيعه او بشتريه منه فلوس ال 80 ف ده هياخد بس ال ناس ال يعني بيبدو في المجلس إنه اشترت الطائرة الحربية ولا ده كده طاس طارق مرة يعني علا علا أنت في كذا لا اللي هي الذهب يعني ولا يعني ذا تعرفش ترى نية في أمم أيه بس هو الحديث ده يعني الكلمة المعنى اللي أنت بتقوله ده يعني لما بتكلموا فيه كتير وفي ابحاث فيه معمولة ولكن لغايه دلوقتي الجماهير العلماء والمجامع الفقهية يعني ايه مش قادره يعني إيه يعني تخشى من التجرؤ وتخشى اللي هي تخالف النص بهذا القبل فلذلك العمل الموجود دلوقتي اللي ذهب الفضة عشان فيهم نص فاحنا ايه برضو نراعي فيهم اليد بيد من مثل ولكن بعض المشايخ فعلا قال اللي إن انت بتقوله ده إله العلة انتفت والعلة بقت السمنية فاللي اللي تعمل فيها دم بيد مثلا مثل دي الأوراق مش الإيه مش الذهب والفضة ما زين إلا لو الذهب والفضة اللي هو اللي إلا لو الذهب اللي هو السمني لكن أنا بتكلم أصله الجنيزه الهوجيني ولكن اللي هو الذهب اللي هو الحليه أو الحاجات دي يبقى إيه؟ يبقى مش لازم فيها الدم بيد مثلًا مثل فهم والقول ده يعني ايه يعني من ناحية الدليل المعتبر ولكن مش عايزين نتجرأ فيه عشان يعني إيه يعني لوازموا كتيره وفي اشكاليه لهم مخالف النص اه شكل انا عارف اه ماشي فاحنا مش عايزين ايه يعني يعني ايه يعني ما نقولوش لحد دلوقتي لغايه ما العلماء نفسهم يثبتوا على راي فيه فهم معنى؟ <تصفيق> هو استقر على الموضوع يعني. يعني هو كل شوية يمنعون كل شوية يطرح وينعون يعني ما يقولوا لا مش عشان ما نخلفش النص ولكن من ناحية الدليل يعني الكلام لي اعتبار كلام لي اعتبار يعني مش إذا واحد قالوا أنا بهالقص فهمتلي؟ ده قال لي بقى ماشي يا استاذ هو المسألة في ايه هو الحديث ده بالذات في اشكاليه في إيه اللي هو هل هو تعبدي ولا هو ليه معنى فلو قلنا تعبدي فبعض بعض العلماء قالوا خلاص نخليهم الستة بس فلو قلنا ليه معنى يبقى ايه يبقى, يبقى هنعمل على المعنى فلو جه في عصر من العصور الزهب والفضة ما بقوش ثمن خالص فوازي واحنا متأكدين اللي, اللي العلة بتاعتهم كانت الثمنية يعني في دي خلاص لها انت بس هو المشكلة اللي انت مش متأكد يعني انت ما عندكش نص في اللي العلة هي الثمنية دي انت بتستمض فلذلك انت بتتورع اللي انت تخلف النص ليه عشان انت مش متيقن من العلة هو قصدي عندك ظن مش ايه مش مش مش ظن غالب ولا يقين يعني ما فيهاش نص يعني فهم قصدي فلذلك انت تتورع لا لا عله يقينيه خلاص بس تخالف النص ايه بس تخالف النص مش هتخالف النص اصل هي اليقينيه انت كده ما النص يعني دلوقتي ايه اديكم زي المثال اللي انا قلت لكم هو ده تنقيح المناط دلوقتي هو دي مساله المنخمه زي ما انا قلت لكم مثال قبل كده اللي هو مسألة الإيه الصفوف الأولى والصفوف الأخيرة للنساء. الحديث قال إيه صفور رجال أولها وإيه خير خير صفور رجال أولها وأشره إيه والعكس في النساء. ناشي؟ فكنا لما قلنا مثال هي بعض العلماء أو يعني كثير من العلماء قالوا طيب لو الكلام ده يعني كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم الرجال موجودين. ماشي طيب لو الرجال مش موجودين والنساء لوحدهم هل هيظل خير صفوف النساء اوله اخرها فقالوا لا طب قالوا لو في ستاره ففي الحالتين قالوا خير صفوف النساء هيبقى ايه اولها مش اخرها ايه دليلهم دليلين دليلين اول حاجة بعضهم قال العلة زي ما انتوا بتقولوا كده وبعضهم قال مش العلة ده النص نفسه ازاي النص؟ قالك النص نفسه بيقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب الصحابة وضع الصحابة كان الرجال والنساء ايه؟ بيشوفوا بعض. فهو الحديث ده متقال لوضع معين فلما انتفى الوضع دوت هنرجع للأصل اللي هو ايه؟ الافضل في الصف الاول فلو العلة يقينيه بتبقى كده بيبقى بيبقى معناها يعني ان مع لو يعني نصص عليها او في دليل على واضح او يقنية. فخلاص يبقى احنا عندنا ايه عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انا بقول لكم كذا عشان كذا فبالتالي لو عشان كذا ده مش موجود يبقى كذا خلاص فهو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لو يبقى انت ايه يبقى انت ما تعملوش النبي ده مش كده قصدي فهو الموضوع في ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم في نوع منه تعبدي وفي نوع منه معلل كل أحكام الشريعة معظمها كده في حاجات تعبديه بحته ماشي وفي حاجات معللة يعني ليها حكم يعني طب الحاجات اللي ليها حكم الحاجات اللي ليها حكم دي معظمها في جزء منها تعبد، في جزء منها إيه؟ الحكمة، ماشي؟ ففي حاجات منها الحكمة فيها واضحة وظاهرة وياقينية، وفي حاجات منها الحكمة والعلة فيها ظاهرة بس مبصش يا أخي نص للظن الغالي، وفي حاجات منها الحكمة ظن، مش ظن غالي، وفي حاجات منها الحكمة مصمتطة. بس ايه مش لدرجة كبيرة اوي وفي حاجات منها الحكمة خفية او العلة خفية ماشي فالحاجات دي كلها لو لو في نص مش هقدر اخلفه بالحكمة الخفية او الحكمة المستنبطة استنباط ضعيف او كذا ليه عشان انا مش متأكد اللي هي دي العلة الوحيدة اللي بسببها النص تقال فمين معنى؟ ولكن اه انا ممكن اه خلف لو ايه لو العلة يقنية عشان خلاص هو النص ما اقول قال لي عشان فانا كده ما اخلتش النص بالحقيق انا كده وفقت النص عشان هو النص قال عشان العلة المعينة ففهم نص دي طب لأ لو ما فيش نص فهنا بقى مراتب الحكم دي كلها بتعتبر لما فيش نص كل المراتب دي بنعتبرها طب لو في نص يعني مفيش نص او النصوص متعرضة يعني فالمراض اللي دي كلها نعتبارها في الادلة على على درجتها في الدليل ولكن لو مفيش نص خالص اي قصدي لو في نص بقى لا مش هينفع خالف النص بالايه بالحاجات ديت الا لو انا متيقن من العلة ومعنى اللي انا متيقم من العلة ان النص اللي عليها او اللي العلة متفق عليها بين يعني ايه يعني الناس كلها عارفة اللي دي العلة مش مفيش احتمال تاني مفهوم معنا طيب قولهم منضبط اه ماشي خلاص طب القانون ده دل الدليل على كونه مناطا للحكم ايوه صح في ذكر حط في ولا ذكر العله في سنه ذكر العله في مصر في في نصوص العله ذكرت في النص. ماشي محاولون دلل الدليل على كونهم مناطق للحكم اقامه بيتكلم على ايه اللي في نص على ولا بيتكلم على اللي في نص في الحكم, كده كده الحكم في آه. لا آه بس ايه بس هاي ولا في اه لا ما هو حكم الاصل في الاصل انا بكال لا لا لا هو الكلام اللي احنا بنقوله هنا على حاجة تانية اللي نص بيقول لنا حاجة واحنا طلعنا العلة ماشي وبعدين جيف زمان من ازمنا الحاجة اللي كان فيها العلة ديت بقت مختلف عن العلة فينفعنا خرجها ويبقى كده خلفنا النص ولا لا فالكلام ده ممكن لو العلة ايه؟ العلاقهانيه في الحالة دي هن ايه ممكن ان نقول لا خلاص الزمن اختلف بقتش الحاجة الموجوده هنا دي فيها العله الكلام ده جماعة جماعه في خلاف كبير جدا في حاجات كثيرة يعني اديكم مثال مثلا يعني مش يعني مثال مثلا ايه دلوقتي اللي هي تنقح المناط يعني عارفين مسألة الايه الديات فالديه الحديث الحديث قال 100 ابل وكذا فإيه؟ فجمد الوقت قالوا الحديث ده نص في المسألة ولا النبي صلى الله عليه وسلم قصده يقدر بالمئة قبل دي الوضع اللي موجود ايامه كان اللي يقتل واحد الحاجة اللي ترضي اهل القتيل مئة من القبل ماشي فبعضهم قال لا ده نص فيفضل الى قيام الساعة مئة من القبل وبعضهم قال لا انا هو النبي صلى الله عليه وسلم قصده قيمة المئة قبل ايام النبي صلى الله عليه وسلم دي هي اللي هتبقى في كل زمان ومتلين مفهول معنى؟ فهيجي في زمان مثلا القبل تغلى فما انا اقول له مئة قبل انا بعجزه انا تردت له القيمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها دي عشر طبع عشر مرات وفي وفي منطقة تانية القبل ترخص فيقتل في العادي والقبل تبقى ايه؟ اه فقال لا القيمه بتاعه ال100 ابل ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت تساوي قد ايه فالقيمه اللي هتساويها دي فيقدروها بالذهب عشان الذهب ما بيتغيرش وكل الذهب في الازمنه كلها ما بيتغيرش ودي من العلل في مساله الذهب يعني ان الذهب قيمته بتتغيرش من ايام النبي لحد دلوقتي قيمته ما اتغيرتش فقالوا نقدرها 100 ابل تساوي كام ذهب ايام النبي صلى الله وسلم وبعدين نشوف دلوقتي تساوي قديه ذهب وبالتالي هيبقى هي دي الدي وفي الحالة ديت هيبقى سهلة على القتل اللي هو يعمل الدي مبلغ كبير برضو بس قزم مبلغ يستطاع على عكس دلوقتي دلوقتي عشان الإبل في مصر مفيش إبل فغالية قوي فما تيجي الدفع واحد بتدفعه وسعر يعني ايه يمكن عشرة ضعاف اللي كان النبي من نبي فدي خلاف والغد الغد خلاف محتبر جدا من اهل العلم وكلام ده كلام مش ضعيف كلام قوي فهنا ما خلفش النص هو هنا بيقول انا عايز افهم النص اللي هي دي مسألة تنقيح المناط اللي النص قصده ايه فييجي واحد اقول انت خلفس النص يعني هم بيخلفش النص لكن لو النص صريح في المسألة يبقى بيخالفه لكن لو لو النص مش صريح يعني يعني ايه هو عايز يفهم النص فبيفهمه صح دي دي كده مش بيخالف الايه النص زي مسألة اللي احنا قلناها بتاعت الايه اللي هي بتاعت اللي هي الشاه اللي بتحلب فالنبي السلام قال ايه اللي الراجل اللي ايه بيروح رابطها عشان يباحها المصررة فيباحها ايه بقى المصرى فيضحك على الراجل يمليهاله وبعد كده الراجل يكتشف ده بعد البيع فالنبي صلى قال إيه؟, ايه ممكن يرجع حاله عشان هو استفاد منها وايه وتمر فبعدهم ايه وتوقف على ايه الله حديث قالك ايه مثلا نبي صلى الله قال مثلا كذا تمر يبقى كذا تمر بعدهم قال لا احنا نقدر كذا كذا طمرة ذيك بتساوي ال ايه الحاجة اللي هتتحلب وتتعمل وتدعمل ف... فا نقدر اللبن اللي خذوا ده هو ده مقصود بخذا طمرة يعني فقصد الرسول يعني نقدر الحاجة ديت ونعيمل انتهى ماشي فهنا ده ما خلفش النص لو قال كده هو فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم أصدر كذا طمرة دي هي اللي كانت تساوي ال الع اللي الحاجة اللي تتحلب فيها ال اللي هي الدرع بتملي فيها ماشي طبعا الإخوة دلوقتي ايه تتخالف النص بيفهم النص بيحاول يدرك النص يفهمه هو مراده ايه مفهوم معنى وطبعا دي خلاف كبير من اهل العلم وخلاف معتبر برده اوكي ف مثلا قدر اللي بندوره مثلا هو لو متقدر مثلا مثلا نوايع والله مثل آه ما قالش كده صح وده ده يقوي دليل إيه؟ دليل الجمهور اللي هو بيقول لازم الطمر ولكن الرأي التاني قال إيه قال طب ما دلوقتي أنا هفرد دلوقتي أنا في زمن من أزمان الطمر ده رخيص قوي وهو استفاد بحاجة أخطر من الطمر طب في زمن تاني الطمر غالي قوي فأنا كده دفعه زيادة فهو قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الطمر ده هو اللي بيساوي الحاجة اللي اللي في العرف غالبا بيعملها فهو فيها من نص كده رايين قويين بقولش اللي راي بالعكس انا نفسي اخد راي الجمهور واحسن عشان ايه ده النص بس الرأي التاني ما نهملوش اصل الاخوه وهي بتتعامل مع الرأي التاني لا ده تسفيه وتجريم وتفسخ وتبديع للعلماء وتكفير العلماء كمان انا بجد بتضحك ده في ناس كفرت الحنفيه بسبب الحديث ده والله العظيم في ناس كفرت الحنفيه بسبب الحديث ده وطبعا كتير بدعوا ماشي. بسبب يعني حاجات زي يعني الحاجات وغيره من الحاجات اللي مش أصدهم فيها المخلفة الناصعة مثل الأخوة زي ما طيب بمعنى قولهم مناطن الحكم متعلقا بالحكم بمعنى أن الحكم يعلق على هذا الوصف يوجد بوجوده ويعدم بعذنه وهذا التعريف يصلح لجميع المذاهب مع اختلافهم في أثر العلة وذلك أن العلماء اختلفوا في أثر العلة في الحكم على ثلاثة مذاهب مذهب المعترضلة أن العلة لها أثر في ثبوت الحكم فهي المثبتة للحكم كما أن العلة العقلية هي المثبتة لحكمها فكما نقول التسويد علة لكون المحل أسود والأكل علة للشبع والشرب علة للري نقول اختلاف الوزن علة لتحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع التفاضل هكذا مذهب الأشعارة أن العلة ليس لها أثر في وجود الحكم وإنما هي علامة مجردة عليه والحكم يسند لله وحده لا للعلل مذهب الثالث أن العلة لها أثر في الأحكام ولكن ليست مؤثرة بذاتها بل الله جل وعلا هو الذي جعلها مؤثرة وهذا القول هو اللائق بماذا بالسلف طيب وانسألة الأشعارة والمعتزلة دي مسألة كده إيه إشكليتها في إيه اللي حاجه اسمها التحسين والتقبيح العقلي يعني فالمعتزله عندهم ان التحسين والتقبيح بالعقل فبالتالي العقل يدرك الاشياء ودي ماشي وبعدين فابتدا ياخدوا لوازم ياخدوا لوازم مؤدى لوازمهم في الآخر في الاخر العقل هو اللي بيحكم في المساله يا حرام ولا حلال والشرع ده يعني حاجة كده ايه من باب يعني إيه يعني ايه ل... يعني ايه الاستئناس ف فجي طبعا الاشاعره مذهب الاشاعره خلي بالكوا الاصل فيه اللي هو مبني مبني عشان يرد على المعتزله بس ايه لما جه يرد هو اصلا كان معتزلي الاشاعره امام الاشاعره كان معتزلي وبعدين لقى الاشاعره فيها لخبطه كتير فراح عمل يعني ايه راح قعد يرد على الأشعار ففي قصدي قصدي يرد على المعتزله ففي بعض الحاجات يعني ايه خد خدها زي المعتزله وافتكرها صح وفي حاجات تانية رد عليها بس رد فيها العكسي ماشي منها دي، فهم عشان يردوا على المسألة دي قالوا ايه قالوا العلل دي ولا ليها اثر في وجود الحكم ولا ليها دعوة وربنا عز وجل هو اللي بيعمل كل حاجة والحاجات دي بقى العكس بقى يعني الحاجات دي ايه احنا منقولش اه ربنا عمل كده ليه هو خلاص ربنا عمل وخلاص طب الحاجات دي ربنا الهلنا بس عشان نبقى عارفين لكن هي ما لهاش اثر ماشي اما بقى مذهب اهل السنة اللي العلل لها اثر في الحكم لكن ليست مؤثرة بذاتها بل ربنا هو اللي جعلها ايه مؤثرة وفي الاخر يعني ايه الكلام مش هيفيدكم في حاجة يعني مش هندخل مش هنخرج به بحاجة يعني ايه احنا طبعا نفهمين الموضوع يعني الفطرة يعني الفطرة بتقوله ايه اللي احنا فهمينه وهذا القول هو اللاغو المذهب السلف لانه مقتضى نصوص القرآن والسنة كقوله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل وقوله كي لا يكون دولة بين الاغناء منكم يا ربنا ايه ليه احكام معللة فقالوا فلما آسفونا أغضبونا يعني انتقمنا منهم وهذا خلاف نقل خلاف نقل إلى أصول الفقه من خلافين في علم الكلام فإن المعتزلا يثبتون الأسباب ويجعلونها مؤثرة بنفسها أو إشتدون التأثير إليها والأشعرية يمكنون أثر الأسباب ويجعلون المؤثر هو الله وحده والأسباب والعلل عندهم ليست إلا علامات على أن الله أراد وجود المسبب مسبب فالمعتزلا يقولون النار محرقة بذاتها إلا إن أراد الله أن يسلب هذه الخاصية فإنه على كل شيء قدير ويسألين يقولون النار لا تكون محرقة إلا إذا أراد الله لها ذلك ولقوله الحق في ذلك والجمع بين القولين ننكر أثر الأسباب والسنن التي جعلها الله في الكون لعمارته وبقائه وفي الوقت نفسه نقول أن ذلك يكون بغير إرادة الله وتدبيره من نقول العلل والأسباب لها تأثير ولكن تأثيرها ليس بذاتها بل الله جل وعلا والذي جعلها كذلك وبهذا لنكون أثبتنا خاذقا مع الله بل الله خالق كل شيء فهو خالق الأسباب والمسببات مذهب المعتزلة والمتردية أقرب إلى مذهب السلف من مذهب الأشعار في هذه المسألة وخبرنا الأشعار مذهبهم في كون العلة مجرد علامة على مذهب فاسد وهو عدم تعليل أفعال الله وهذا يناقض كثيرا من نصوص القرآن والسن عدم تعليل أفعال الذي ألوها له ألوها عشى مسألة التحسين التقويلة فقالوا التحسين والتقبيح شرعي وده مش غلط بس ايه بانوا عليها بقى اي حالة عشان رد يعني؟ ايه او عشان رد عمتازل خخولي تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انهم ان قتل نفسا بغير نفس ام فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما يأتاكم كلا لا يكون دولة بين الاغنياء منكم فدي علل وايضا يناقض ما ذكروه في مواضع من باب القياس يعني الكلام بتاعهم ده يناقض ما ذكروه في مواضع من باب القياس وقد نبه الرازي على تراقض الأشعار فقال وما الفقهاء فإنهم يصرحون بأنه تعالى إنما شرع هذا الحكم لهذا المعنى ولأجل هذه الحكمة ولو سمعوا لفظ الغرض العلة يعني إلا كفروا وقائلهم مع أنه لا معنى لكل كلامه إلا الغرض ماشي؟ وعلى عموم يعني إيه يعني هم بيقولوا كده بس ما يعني ما ينبنيش على الكلام بتاعهم حاجة في الفقه يعني الكلام ده بيقولوه عشان حكة العقائد يعني. ما مبانيش عليها حاجة في الفرقة. ماشي? الساعة كان دولة. تسعة عشرة. احنا بعدين من امتى? <تصفيق> تمامين عشرة. تمامين طيب. كفاية بعديكو عشان من ايه? هو كده العلة يعني ايه? كده هناخدنا مرتين يعني. بسة في القياس يعني. ماشي? هو كده طرق معرفة العلة مش هتبقى اللي جاي هتبقى اللي بعديها غالبا يعني ان شاء الله. طيب سبحان الله وبحمدك يا نصفي ان شاء الله نح متفضل يا احمد في الله ها لا ما هو ما هو دلوقتي احنا احنا كلنا بنقول العلة الصفر من غير ما نعتبر في مشقة في السفر ولا لا صح ليه قلنا كده علشان النصوص دلتنا على كده من هالنص اللي انت قلته صح ولا لا اه, آه ف ولكن احنا عايزين نفهم الشرع عشان نقدر ندرك في من خلال الشرع دوت احكام ونستقرئ الشرع بحيث نقدر ندرك اللي الشرع ليه طريقه معينه ففي الحاجات اللي ما فيهاش نصوص نقدر نمشي بنفس الطريقة بتاعه الشرع دي فلاقينا الشرع لما جعل القصر في الصفر جعل الحكمة ايه؟ حكمة مساقة ولكن معلقش على الحكمة علق على ايه؟ على العلم فبالتالي احنا ما, ما, ما, ما, ما نسرعش بالتعليق على الحكمة قبل ما نحاول نعرف الايه؟ العلم فهمت؟ فضل فضل يا لا بعضهم انلعن جمهور العلماء على اللي هو لا يحرم لو كان مش خياله فهم اه يا جماعه واستدلوا بحديث ابن بابكر قال إنك لست ممن يفعل ذلك خياله خويلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صرح بال لا بس هي اصلا هي حديث اصلا اعتبروه زي النص تمام زي ولكن قالوا بالكراهه لو ما فيش خيلاء ليه لأنه قد يسبب الخيلاء فجمعه على إنه لو خيلاء يبقى حرام لو مش خويلاء يبقى مكروه. كفرون معنا? طيب فصلن احنا كده ايه?